ثم أطلع الباقي في يد المشتري فطلع له يعني للمشتري مثلا بعض الحائط أبر وبيع كامل قسم منه ما أطلع أصلا إلى الآن ثم أطلع بعد البيع فلمن يكون طلعه الذي أطلع بعد البيع يكون للمشتري لأنه أطلع وهو في ملكه فالطلع له لأنه حادث في ملكه فكان له كما لم يؤبر منه شيء فصل وكل عقد ناقل, وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقا أو عوض خلع أو أجرة أو هبة أو رهنة كالبيع فيما ذكرنا لانه عقد يزيل الملك عن الاصل فإزال فازاله عن الثمره قبل الظهور كالبيع يقول كل عقد ناقل للاصل فهو مثل البيع ما هي العقود يرحمك الله التي هي مثل البيع وليست بيع هل هناك عقود ليست بيعا وحكمها حكم البيع يقول نعم كثير في الشريعة الإسلامية في عقود مثل البيع وليست بيع فإذا اختلف في التعبير فهو على ما سبق في البيع سواء بسواء ما هي هذه العقود يرحمك الله يقول نعم البستان جعل صداق أليس إذا جعل صداق ينتقل من صاحبه فيكون للمرأة يكون البستان لها لأنه صداقها البستان للمرأة فأرادت التخلص من الرجل فقالت خلصني ولك بستاني بما فيه فهذا نقل للملكية من كونه ملك للرجل ملك للمراه تنازلت عنه اعطته الرجل هذا مثل البيع يعني سواء الرجل اعطاه المراه صداقا او اعطته المراه للرجل خلعه هذا مثل البيع نعم ماذا غير بعد يقول او اجره اذا جعل البستان اجره لامر من الامور لشيء ما، فحكمه حكم البيع وسيأتي تفصيله أوهبه الرجل وهب المستان هذا لغيره لجاره لأخيه لصاحبه وفيه السمر مؤبر او لم يؤبر لمن يكون السمر يكون اذا كان مؤبر فهو للاول واذا كان غير مؤبر فهو للموهوب له او رهنا كذلك هذا البستان جعل رهن في دين ما وفيه السمرة فحان وقت الجذاب فالمرتهن يقول الثمرة تبع الأصل لانها رهن والراهن يقول لا الثمرة تبعي لأنها منفصلة فنقول إذا كانت وقت الرهن مؤبرة فهي تبع المرتهن فهي تبع الراهن إذا كانت مؤبرة فهي للأول الذي رهن الشيء وإن كانت لم تؤبر فهي للمرتهن تبع الأصل ونوضحها بالمثال كالبيع فيما ذكرنا لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل يعني عن صاحبه الأصلي فازاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع نرجع اليها واحدا واحدا وكل عقد ناقل للاصل كجعله صداقا نعم الرجل خطب امرأة فوافقت المرأة على ان تعلم ما هو صداقها لان ان كان صداقها لا يعجبها فترفض فقال الرجل اعطيك هذا البستان بكامله ملك لك فجاءت في ساعه من ليل او نهار فاطلعت على البستان بستان النخيل فاذا فيه الثمار الحسنه قالت في نفسها لو ما جاءني الا هذه الثمره تكفي فرضيت وتم العقد على ان لها البستان هذا ودخل على زوجته ثم بعد شهر جاء يخرف ويدخل للسوق يبيع قالت له قف هذا مهري يقول لا مهر في الاصل النخل اما الثمره فانا حينما اعطيتك اياه مهرا كانت معبره فهي تبعي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازع الرجل وزوجته الزوجه الان ما يمكنها ان تتراجع ما حصل الدخول وإنما تريد هذه الثمره فماذا انت قائل تقول الثمره للرجل لانه حينما دفعها دفع البستان صداقا كانت الثمره مؤبره فهي للذي اول للاول فهي للبائع وهذا حكم حكم البائع صاحب الاصل وعكسها إذا كان ثمن خلع البستان البستان للمرأة فقالت للزوج خلصني قال لا قالت خلصني وأعطيك هذا البستان الذي ورثته من أبي فجاء واطلع فوجد الثمار فيه ثمار النخيل حسنة فعجبته فرضي بذلك فأخذ البستان وطلق المرأة وعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر فجاء ليخرف فكفت يده قالت انتظر ما تأخذ ثمرة واحدة هذا لي لأني أنا أعطيتك إياه متى بعد التأبير فهو فالثمرة للمرأة وزوجها الجديد والزوج الأول له النخل او اجره كذلك جاء الرجل له البستان المؤبر وقال لشخص ما اريد ان تعمر لي بيت على هذه الارض واعطيك هذا البستان كله لك ولم يأتي ذكر للثمرة فوافق الرجل على ان يعمر لصاحبه بيت وياخذ هذا البستان ثم انه اراد ان يستفيد من الثمره فمنعه صاحب البستان الاول قال الثمره لي لاني حينما اتفقت معك كان الثمر مؤبر فهو للبائع وانا بمثابه البائع انا الذي تنازلت عنه لك مقابل عمارتك لبيتي فالثمره لي فهي للأول أوهبة مثلها الرجل عنده بستان قد أبر فوهبه لشخص ما فجاء الموهوب له لينتفع بالثمرة فقال له انتظر هذه الثمرة لي قال لا يا أخي أنت أعطيتني البستان كامل والثمرة تبعه قال لا الثمره لي انا الذي أبرتها فهي لي وانما لك النخل مستقبلا ان شاء الله وهكذا او هبه او رهن مثله الرجل عليه دين فطالب صاحب الحق بحقه والح فاعطي رهن قيل له هذا البستان رهن لك والبستان قد أبر نخله فجاء المرتهن صاحب الدين يريد ان يخرف ويبيع ويجمع القيمه ليسد ليسدد بها دينه لياخذها قال له الراهن الاول لا هذه الثمره لي لاني جعلته رهنا بيدك والثمره قد ابرت فلا تدخل الثمره تبع الاصل وإنما هو رهن بيدك الأصل بيدك الشجر النخل أما الثمرة المؤبرة فهي لي وليست لك فهي حينئذ للراهن لأن الراهن هو المدين والمرتهن هو الذي أخذ العين رهنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد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 يقول السائل اذا اخذت المصحف لاجل متابعة الامام في صلاة التراويح ومعرفة القراءة الصحيحة فهل في هذا شيء نعم نهى عن هذا كثير من العلماء وانما يحسن المتابعة بالمتابعة في ذهنك وبالك بدون ان تأخذ المصحف وتمسك بيديك وتقلم صفحاته وهكذا إلا لحاجة إذا كان الإمام محتاجا لأن يتابعه شخص لئلا يغلط الإمام وما عنده من يرد عليه فإذا كان لحاجة فلا بأس وأما إذا كان لمجرد المتابعة للمعموم فقط رغبه في المعموم فالمعموم يتابع بذهنه ويكفيه ذلك يقول السائل رجل دخل مكه بدون عمره وسافر الى المدينه واحرم من ميقات اهل المدينه وادى العمره فهل عليه شيء الجواب ليس عليه شيء لانه دخل بغير نيه العمره ثم خرج من مكه وسافر الى المدينه ونوى العمره تواه في المدينه فاحرم من ميقات اهل المدينه فليس عليه شيء يقول السائل شربت ماء بعد أذان الفجر ظانا أنه لم يؤذن فتبين لي خلاف ذلك إذا كان الوقت قريب من الأذان فلعله معفو عنه لأن المؤذن غالبا يؤذن قبل الفجر فليس هو يطالع الفجر ويؤذن عليه وإنما يؤذن قبل الفجر بشيء قليل احتياطا فإذا كان شربه هذا مشكوك فيه فالاصل أن معه الليل فشربه لا باس به وأما إذا كان بعده بكثير ثم تبين أنه قد طلع الفجر فالعلماء رحمهم الله بعضهم يرى أنه يجب عليه قضى ذلك اليوم وبعضهم لا يلزمه بالقضاء لأنه شرب جاهلا والعصل أن الليل معه فهو معذور في هذا فالمسألة فيها خلاف يقول السائل هل المرضعة التي ترضع ولدها من لبنها تصوم أم لا تصوم وهي ترضع الرضاع لا يؤثر على الصيام إذا كان السؤال عن هل الرضاع يؤثر على الصيام يعني تفطر المرأة إذا أرضعت طفلها لا فالرضاع لا يؤثر على الصيام ثم إذا كان صيامها يضر بها لأنها تربع ويضر بولدها فلا حرج عليها أن تفطر وتقضي من أيام أخر أما إذا كان الصيام لا يضر بها هي وإنما يضر بولدها فلها ان تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين اذا كان الفطر لصالح ولدها فقط ويكون هذا الاطعام على من تلزمه نفقه الولد من اب او جد او غيره فإذا كان الرضاع يؤثر عليها وعلى ولدها فتفطر وتقضي من أيام أخر فقط وإذا كان الصيام لا يؤثر عليها وإنما يؤثر على ولدها بقلة اللبن فتفطر لأجل ولدها وتقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم ويتولى الإطعام من تلزمه نفقه الولد يقول السائل اصبت بجرح في اصبعي ووصف لي الطبيب مرهم يوضع في الصباح وفي المساء فهل يؤثر هذا المرهم على الصيام المرهم لا يؤثر على الجرح الخارجي ان مثلا تضع عليه مرهم او مطهر او دواء على الجرح الخارجي لا يؤثر على الصيام والحمد لله يقول السائل كيف يكون الاطعام عن المرأة الكبيرة اذا كانت لا تستطيع الصيام أو تستطيعه بكلفة ومشقة عظيمة ما تحملها إلا بتصبر وتأد فلا أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين الإطعام عن كل يوم مسكين ومقداره نصف الصاع من قوت البلد ونصف الصاع كيلو ونصف كما قرر ذلك. بعض العلماء كيلو ونصف من قوت البلد عن كل يوم فاذا كانت المراه لا تستطيع الصيام او كان الرجل لا يستطيع الصيام ولا يتوقعان ان يقدر على القضاء فيطعمان عن كل يوم مسكين يعني عن الشهر كامل خمس واربعين كيلو كل يوم كيلو ونصف فأما إذا كان يتوقعان القدرة على القضاء فلا يجوز منهما الاطعام وإنما يقضيان إذا استطاعا لانه احيانا يكون الرجل أو المرأة ما يستطيع الصيام في مثل هذا الشهر لكن في أيام الشتاء يستطيع أن يصوم بدون كلفة ولا مشقة فهذا يؤخر القضاء ويقضي ولا يطعم أما إذا كان يتوقع أنه ما يستطيع القضاء لا الآن ولا في وقت الشتاء فيطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه وسواء أطعم عن كل يوم يخرج طعام مسكين أو أطعم دفعة واحدة في أول الشهر أو في اوسطه أو في آخره كما ورد أن أنس ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في المدينة عليه الصلاة والسلام من هجرته إلى أن لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه عشر سنين فأنس رضي الله عنه طال عمره وعجز في اخر عمري عن الصيام فكان اذا دخل رمضان اطعم ستين مسكينا وافطر يقول السائل إذا خالعت المرأة زوجها فماذا يقول لها الزوج وهل لها عدة تعتد بها كالمطلقة إذا خالعت زوج يقول لها مثلا خلعتك على كذا ويجوز أن يقول طلقتك على كذا على بستان على ألف ريال على شيء ما اللي يسميانه ثم إذا خالعها فهذه المخالعة تحصل بها البينونة لكنها بينونة ليست كبرى فممكن أن يتفق على عقد ومهر جديدين ممكن سواء كان أكثر من المبلغ الذي خالعت عليه او اقل او نفسه يقول اعيد لك الالف الذي اعطيتني مهرا لك واعقد عليك فتقول لا بأس يعقد عليها بالمهر الذي يتفقان عليه ولا يلزم ان ينتظر العده او حتى تنكح زوجا غيره لان الطلاق والخلع حالات إذا طلق طلاقا رجعية فهو متى شاء يراجع ما دامت في العدة بدون رضاها ولا رضا وليها طلقها طلقه واحدة أو طلقتين وفي أثناء العدة والعده تختلف قد تكون ربع ساعة وقد تكون سنة بحسب المرأة فليست العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة اقرى لكل النساء لا منها من تكون عدتها ربع ساعة ومنها من تكون عدتها سنة فإذا كانت حامل وبعد الطلاق وضعت الحملة خرجت من العدة فهي ما دامت في العدة فلمطلقها أن يراجعها متى شاء ما دام الطلاق رجعي والطلاق الرجعي طلقه واحدة أو طلقتان بدون عوض. اما اذا كان الطلاق طلاق باء بينونه كبرى يعني بطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واما اذا كان الطلاق باء بينونه صغرى كان يكون طلقها طلق واحدة على عوض فما يملك مراجعتها او خالعها على شيء ما فما يملك مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وسواء كان المهر نفس المبلغ الذي خال عليه أو غيره أو أقل أو أكثر يجوز ذلك يقول السائل اذا كان معي مصحفا صغيرا وانا اريد ان ادخل دوره المياه ولكن اخشى ان اضعه داخل الحمام يسرق او يهان فهل ادخل به الحمام عليك ان تحاول قدر المستطاع ان لا تدخل به الحمام ان وجدت مثلا من يمسكه او وضعته في مكان تظن انه يبقى فيه حتى تاتي اليه فحاول هذا واذا خشيت عليه الاخذ فلفه لفا جيدا وادخل به يقول السائل اتيت من مصر لاداء العمره ولم نحرم من الميقات ولكن احرمنا من مكه هذا لا يعني كنت كما ذكرت اتيت بنيه العمره ودخلت مكه بدون احرام ثم انك احرمت تقول من مسجد من مكه ما ادري ما هذا المسجد ان كان من الحل فيكون عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات الذي حد لك وأحرمت من غيره والواجب على من أراد مكة لحج أو عمره أن يحرم من الميقات الذي يمر به فإن كنت أحرمت من الحل فيكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام وإن كنت أحرمت من مسجد داخل الحرم من داخل حدود مكة فيرى بعض العلماء ان عليك هديان هدي لكونك تركت الميقات من الاحرام الذي هو الحل و... وخارج و احد المواء لم... لم تحرم من الميقات عليك هدي لكونك لم تحرم من الميقات وهدي اخر لكونك لم تحرم من الحل لان من اراد العمره يجب ان يجمع بين في احرامه بين الحل والحرم عليك ان تتاكد من هذا الذي احرمت منه فان كان من الحل يعني من التنعيم او غيره من مساجد الحل فانت أخطأت في هذا وخطأك اقل من الذي بعده فيكون عليك هدي واحد اما ان كنت احرمت من مكه من داخل مسادد مكة فيكون خطأك أكبر لأنك تجاوزت الميقات ولم تخرج للحل بل أحرمت من الحرم وما دم تدخلت مكة وأديت العمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت إلى مكان ما واردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت يقول السائل أريد ان اعتمر وأنا من أهل مكة فهل يجوز ذلك يجوز لك إذا رغبت في العمرة أن تخرج إلى الحل الحل من أي أنواع جهات الحل ما يلزم أن يكون من التنعيم يعني من التنعيم أو من ال... الشرائع او من جهه عرفات او من اي جهه من جهات مكه اذا خرجت الى الحل واحرمت من هناك تدخل مكه بعمره يقول السائل ما حكم من طاف طواف العمرة خمسة أشواط ثم توقف لأداء صلاة العشاء والتراويح ثم أكمل الطواف شوطين ثم صلى ركعتين ثم سعى وقصر وتحلل من العمرة ليس عليه شيء إن شاء الله ما دام أنه أكمل بعد هذا وفي أثناء الفصل انشغل بالصلاة فليس عليه شيء إن شاء الله يقول السائل كم يكون قيمة الأمة إذا لم نجدها إذا كان المطلوب تحرير رقبة فما يكفي أن تتصدق بقيمتها بل تشتري رقبة وتعتقها فإذا لم تستطع الرقبها ولم تجدها وإن كانت عندك القيمة لكن ما وجدت من يبيعها فتنتقل إلى الكفارة الثانية ولا تخرج قيمتها والله آلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد